هي قال لوجهي يا وجهي السلام قدو والله سلام قدو والله والله في <تصفيق> اللا سلام قد او او او او الارض نجايه هي الله ورزوه اللي يرأي ده الله ورزوه هي أولا يدي أي يرن علي أي أي هي ايي وجه دهو الغليق حام الحبيب هي ايي هو الغليق حيا ايام